وإننا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلهَةً إِلَّا يُرِدُّنِ رَحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِمْ بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم قامدون يا حسره على العباد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 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقبل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 ما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أقابله إن ألم إلا في ضلال مبين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 فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداف الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من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 إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم نمل التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمْ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 أو لم يرَ الإنسان أن خلقناه من طفّةٍ فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون